معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الداقين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُهُمُهُ دُنَّ لَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ مِينَ فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْجُرْعَةِ إن جري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ري عناية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون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 وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح للا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن جري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هؤلاء آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ جِرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَاتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنَ ازْوَاجِكُمْ بَلَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال اني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا حدين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ان في ذلك لآية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 ولا تبغ حسن ناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين واتق الذي خلقكم والجبال لاتولين والان انما ثَمَنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظَنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ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 وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ لَمِينٍ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بَنِي الْإِنْسَانِ عَرَبًا مُنذِرِينَ وَإِنَّهُ لَفِي صُحُفِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَتَيْنِ يَعْلَمُهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضٍ عَرَبِيٍّ فَقَرَأُوهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب لليم فياتيهم ضغتة وهم لا يشعرون فيقولوا لا هل نحن ضرّون؟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 فلا تدع مع الله الى هناخر فتكون من المعذبين وانذر عشيرتك لاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فان عصوك فقل اني بريء من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 هل نبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفئك نفيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون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 وسيعلم الذين ظلموا أيام قلبيا قلبو بسم الله الرحمن الرحيم الطاّسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين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 إن الذين لا يؤمنون بلا خير تزيّن لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في لآخرتهم لخسرون نَكَلَّنتُ لَكَ الْقُرْآنَ مِلَّةً حَكِيمٍ عَلِيمِ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَرَاً سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تصطلون فَلَمَّا جَاءَ أَهَانُودٍ أَنبُورَ فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى Allah العزيز الحكيم وألق عصاك 閃使 Moses Abou Tebata Allah Azizu Al-Fatihah When you saw no teh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 مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد ذلك زينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورف سليمان داود وقال يا أيها يَعْلِمُنَا مَن طَقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الشَّذْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ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 لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وانا اعمل صالحا ترضى وانا اعمل ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائدين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين فمكس غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأنتيت من كل شيء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 قال سَنَظُر أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَلِكَ فَأَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَنَظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قالت يا ايها الملأ ان يلقى الي كتاب كريم انه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ وافتوني في امري ما كنت قاطعة نمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوه وألو بأس شديد ولمر إليك فانظري ماذا تامرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة لليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا بلنتم بهديتكم تفرحون ارجع عليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا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 قال الذي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَعْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِنْ شَطِّ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي وَإِنَّنِي أشكر أمكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظرة اهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو ومتين العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لا دخل الصرح فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ نُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا نعبد الله فاذا هم فريقان يختصمون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 فلنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم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 مرّنهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوْطَنِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِلُونَ أَإِنَّ أنكم لا تعتون النجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون صدق